الذي خلق سبع سماوات ط ب ا ق ا ما ترى في خلق الرحمن من ت ف ا و ت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خ ا س ئ ا وهو حسي. ولقد ز ي ن ّ ا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم و ب ِ ئ س المصير إذا ألقو فيها سمعوا لها شهيق وهي تفور تكاد تميز من الغيض كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا ب ل ى قد جاءنا نذير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 فاعترفوا بذنبهم فسحقل لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسر قولكم أوجهرو به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أ م ن ت م من في السماي ي خ س ف بكم الأرض فإذا هي تمر و أم أ م ن ت م من في ا ل س م ا ء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنّه بكل شيء بصير أَمَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُدُ ل ل َّ ك ُ م ْ ي َ ص ُ ر ُ ك ُ م م ِ ن دُونِ ا ل ر َّ ح ْ م َ ن ِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ب َ ل لَجُو فِي ع ت ُ و ٍّ وَنُفُور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 فَلَمَّ ا رَأَوْهُ زُلْفَةً سُوءَ ا ْ ت َ و ْ ج ُ و ه, ة, ه ُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي ك ُ ن ت ُ م بِهِ ت َ د َّ ع ُ و ن َ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إ ِ ن َ أَهْلَكَنِي َ اللَّهُ وَمَمْعِي أَوْ رَحِمَنَا ف َ م َ ن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قل هو الرحمن ََّ آمنا به ِ وعليه ََِ توكلنا َّ فستعلمون ََََ من َ هو ُ في ظلال مبين ُ قل أريتم َُ إن أصبح ََ م ا ُ ك م غورا ًَْ فمن يأتيكم ُ بماء ِ معي َ بسم